والنصر حيث البلا والجماجم فجالذ همو بالقنا والرواجم ف إ ن م ت ت القربا والنسائم وان عست قاوم وقاوم وقاوم فيا ايها الشيخ مرحى ومرحى لقد نلت مجدا وشيدت صرحا ً شرحت معاني البطولات شرحاً شرحت معاني البطولات تأك معاني, البطولات شرحا شرحت معاني البطولات شرحا ولم يوماً بليلاً ل م تات يوما د ل ي ل ا مساوم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن ميت تتلقى الربا وطاوم وقاوم سجنت طردت ولم تتخاذل ولم, ولم, ولم, ولم تتعامى ولم تتجاهل بل العزم يقلي ك غ ل ي المراجل فقلت وداعا لسلم الجمائم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم ف إ ن م ت ت القربا والنسائم و إ ن عشت قاوم وقاوم ا وطاوم و م ميت فإن ت ل وقاوم قاوم وقاوم انا ما بكيت ل أ ن ك مت فموتى ك ش ي ت وحلما كنلتا إلى الله نشكو هوانا وصمتا إلى والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم و بالقنا والرواجم ف إ ن م ت ت القربا والنسائم و إ ن عشت قاوم وقاوم وقاوم وقاوم وقاوم اياسين د يا, يا مقعدا لاقعيدا ه و ي ت عزيزا فريدا سعيدا فضيتك تبغي شهيدا حيث خلد حيث كنت ما والنعائم بربا فعش فعش قل ف ع ي ش حيث ح ل ب ا ل ر ب ا و ا ل ن ع ا ي م